ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يثرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا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 لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى أَنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ طِوَاق